عالم الغيب والشهادة فتعالى عن ما يشريكون قُرْبِ إِمَّا تُرِيَنِ لِمَا يُعْدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا فَعَبِلَتِهِ يَأْحَسَنُ السَّيِّئَةُ نحن أعلم بما يصفون وقُرَّبِ أعُوذُ بِكَ مِنْهَمْ زَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيِّ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رُجْعُونِ قَالَ رَبِّ رُجْعُونِ لَعَلِيِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ كلا إنها كلمة هو قائلها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم بعثود فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أن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 تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون